بسم الله الرحمن الرحيم ألف نامر كتاب محكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم قبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَجُوبُوا إِلَيْهِ يُمِدَّكُم مَثَاعًا حَسَنًا إِلَاءَ أجَلٍ مُسَمَّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَقَاطِعُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله إن مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستبشرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بنات الصدور وما من دفة في الأرض إلا على الله إذنها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هو الذي غنط السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على المغائل يبلوكم أيكم أحسن عملا قُلْ إِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَا هَؤُلَاءِ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَلَمْ أَخْبِرْكُمْ عَنْ عذابِ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَحْدُثُ عَلَى يَوْمٍ يَئِسُ سَنَقْرَؤُ فَنَّ عَنْهُمْ وَهَاطِبُهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَأَثْكُفُور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نُعْمَاءَ اعْتَزَّ ضَلَّ أَمْ فَتَ سيقولن ما ذهب السيئ تغني إنه لفرح فقور إلا الذين صدروا عمل الصالحات أولئك أولئك لهم وفرز وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك هي قدرك وضائقكم بي فدرك ايقولوا أي لنا انزل عليك ام لولا انزل عليك ذن او جاء معه ملك او جاء انعه ملك انما انذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا, وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن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 نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقتون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحذق ما صنعوا فيها وبرطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى ذَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَسْلُوهُ وَيَسْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدٌ فلا تكفي بريتي إن من منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يقبلون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأجهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقوننا عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وَمَا كَانَ رَمْؤُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِي الْعَلَامَاتِ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْصِرُونَ أُولَئِكَ الْمَدِينَةُ خَفِيرُ أَخْزَاعُمُ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لا ترم أنهم في الآخرة هم الأخذرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبطير والسبيل هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبي ألا تعبدوا إلا الله إني أقاض عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمُنَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِنَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ مُنَافَذَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ أَهَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى من ربي وأدان رحمة وأدان رحمة من عذب فعُميت عليكم فعُميت عليكم أن نذب قلوبكم ولنتم لا كريمون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجر إلا على الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من يعصرني من الله ويا قوم من يعصرني من الله إن قردتهم أفلا تذكرون زائين الله وانا اعلم الغيب وانا اقول اني ملك وانا اقول للذين تذري اعينكم لن يكفيكم الله لان يكفيهم الله قيرا ولا اقول للذين تذري اعينكم ولا أقول للذين ستري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن من الظالمين قالوا يا نوح قد جاتلتنا فأكثرت جسالنا فأسنا بما تعدنا إلينا ثَمَنُ الْقَوْلِ قِيلَ وَإِنَّمَا يَسْلُكُكُمْ بِإِلَهِهِ مَا شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِهِ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُصِحَّ لَكُمْ إِنَّ كان اللَّهَ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ وَهُوَ لَطِيفٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مربود ويصنع الفلك وكلما بر عليهم ملأ من قوم يسخر من قال إن تسخر من فإننا نسخر منكم فإننا نسخر منكم كما تسخرون لوف فتعلمون من يكفي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم <تصفيق> حتى إذا أجاء أمرنا وفارتها النور قل نحمل, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من ثبت عليه الحول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وَقَالَ رَكَبُوا فِيمَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَانَ وَمَرَاسَانَ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِالْعَرْشِ في مَوْضِنَ كَالْجِبَالِ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونازى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قالا عظم اليوم من أمر الله إلا من اللحم وحال بينهم الموج وحال بينهم الموج فكان من المدرقين وقل يا الرطب لعيبك ويا سماء أقلع وغيظ الماء وغيظ الماء وفضي الأمر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 وحفظ بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلاق من منك وأممن تمسهم ثم يمسهم ثم يمسهم من عذاب قريب تلك من أرواح من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاطبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن انتم الا مفترون يا قوم لا اثنكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم اتغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ردكم تومه توبوا الي يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه ويزيدكم قوه ارا بواتكم ولاتتولوا مجرمين قالوا يا يهوذا ما جئتنا ببينا وما نحن بدارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قول إن اعترنا بعض ما منتنا بسوء قال إني أشهد و أشهد أني بريء مما تشكون من سوف يكونون دون يكيدونني جميعا يكيدونني جميعا ثم لا تنصرون <تصفيق> اني توكلت على الله اني توكلت على الله ربي وربكم ما من عداه باتم انه هو اخذ بنصيتها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 وَمَا جَاءَ أَمْرُنَا لِلَّذِينَ مُوَدُّوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَعَصَوْا رُسُلَنَا وَاتَّبَعُوا أمر كل جفار الحريد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أنا إن عادا كفروا ربهم أنا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توهوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجو قبل هذا أَنْهَاناَ أَعْبُدُ أن مَا يَعْبُدُ أَبَا أُنَا وَإِنَّا لَا فِي شَكٍّ مِمَّا تَدُونَهُ إلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَوَأَيْتُمْ إِلَّا كُنْتُ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَبِّ وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِ مِن اللَّهِ فما ينصرني من الله نعسيتُ فما تزِيزُنِي غير تفتيء ويقوم هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء إن في خجلك عذاب قريب فعَرَضْتُ فَطَالَ تَمَدُّدُ فِي ذَلِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَلِكَ وَعَذْبٌ وَيُرْ مَكْلُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يرنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل الحنيف فلما رأى أيديهم لا يقبل إليهن نكرهم كرامهم وأوجت منهم خيفة قالوا لا تقرب إن رسولنا إن رسولنا لن يقبل إلي فلم ما رأى أيديهم لا تخل إليه نكرهم وعوجة منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأة ضائمة فضحكا فبشرناها بإسحاق ومن وراء أيحفوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخ إن هذا نشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البين رحمة الله وبركاته عليكم أهل أن البايت إنه حميد مجيد فلما داب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أواه يا اعنق عن هذا انه قد جاء امر ربك وانه فاسيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوطا سيئا بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي ألست منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت زماننا في بناتك من حق وإن فَكَلَّا تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِي إلَى رُكْبِ الشَّدِيدِ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَيَخْلُوُ إلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِعِطَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَرَأَةٌ إنه مصيبها ما أطابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجرا من سجين وأنظرنا عليها حذرا من الجليم الضُّود مذوبة عند ربك مذوبة عين ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا البكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم على بيوم محيط ويا قوم أوفوا البكيان والبيزان بالقسط ولا تبغسوا الناس أشياءهم ولا تعزوا في الأرض مفسدين فضية الله غير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحسيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تفمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا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 وما قول منكم ببعيد واتهزروا ربكم ثم تعبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنرى كثيرا ضعيفا، ولولا لرخصك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رخصي عذب عليكم من الله. قال يا قوم رخصي عذب من الله، واستخبتموه راكضين غرية. إن ربي بما تعملون محيض. اعملوا على مكانتكم ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ونسيه أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا وقلت الذين ظلم الصيحين فأصبحوا في ديار جذبين كأن لم يبنوا فيها كأن لم يبنوا فيها أنا بودل مذيع ألا بعدا لمدين كما بعد التمود ومقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملعه فاستبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقضب قومه يوم القيامة فأوردهم الله أورد أمورنا بالسلوول المورود وأتبع في نادٍ لعنة ويوم القيامة بسرف صن ذلك من آباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ضلناهم. قَدْ نَوَرْنَاهُمْ وَقَدْ نَوَرْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ قَنَا أَنْتَعَنُ آلِهَةً وَالَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّهِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَسْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْزُرَ إذا أخذ القرى وهي ظالمان وكذلك أصد ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمان إن أصده أليم شديد إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لمن خاب عذاب الآخران ذلك يوم مجمع له الناس ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وذان آخره إلا لأجل المعدود يوم لا لَذَكَلَ مُنَفَسٌ إلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَظِيعُ وَتَعَادِ فَأَنَّ الَّذِينَ شَقُوطَ فِي النَّارِ فَأَنَّ الَّذِينَ شَقُوطَ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ قَالَ دِينَ بِهَا قالت فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك تعالى لما يريد وأن الذين سيدون وأن الذين سيدون ففي الجنة خالدين فيها وَأَنذِرْ فِي أَمَّا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ أَفَأَنْتُمْ مُكَذِّبُونَ ۖ فَنَذَرْتُكُمْ فِي أَمِنِيَتِي مَا يَعْبُدُهَٰٓ أُولَٰٓئِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنَا وَصْفُهُمْ نَصِيبُهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ وَصْفُهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ من